ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ وناده يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا கிங قَالَ إِنَّكُمْ ما كسون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ادروا امرا فاننا مُبْرِمُونَ أَم يَحْسَبُونَ أَن لَّن نَّسْمَعَ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْنَا يَكْتُبُونَ قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَعْلَمُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَإِنَّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُكُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُون وَكِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ لَا قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ